المكنه العذره المكنه العذره الحلوه اللي بتسميها في مصر دهب ثاني جميل هذه ثاني اا رجاله حصلت كده بالعذره ده تمام الصوره الدم الايه ماشي لما بن اللي ورث لنا ورت لنا ايه؟ الستة او ربنا ورنا الستة فيها ايه؟ يعني حتى اليكين يعني اكتر في الكلام نقول ربنا ورنا الستة في الوقات هل ممكن ربنا يجي ويضخل في, في لحم البن آدم؟ نعم؟ لكن ورنا تلاسين الستة العدس مضوطة لما يكون الستة في الوقات فاسبحت هي ايه؟ الستة اللي ربنا ورانا ازاي نصر له ايه هو بعدين احنا هنسوي ايه لما بنسمي الست العذراء هو بتتسمى ايه والدتي ليه ليه طبعا الكنيسة كمان ايه احنا كمان الكنيسة هي لام امك زي ما العذراء هي الام بتاعته ليه دعات ربنا الكنيسة كمان هي ايه ولدتنا وهو في واحد يا اولاد يبقى له عبده ملسوم ممكن لازم يقال له هم برد من كده من سلال الكنيسة العدرة الكنيسة رسمت لنا ازاي المسيء التحد على كل حال احنا يعني الحجة اللي شغلة مخي اوي اوي اوي كايت اللي العدرة الفئيرة والغنى اللي حصل لنا يعني استوى ان كل واحد مننا اصبح مليونير مع اننا من فقر إيه؟ وفيه فقر لان العدرة انسانة نحن نتكلم على فئيرة يعني من عيلة بصيصة يعني نصوب لو كانوا عليها من فئيرة كأنها ايه انسانة بعدين الله فيه حل ايه فيها طب العدرة بقى تتاور في دي رغبه كبيره قوي قوي وقال لي خادم ساب الصرنطوف كده اهو انا هادى بعدين ساميت وانا اروح قصص حد فيه ده انت انت كان كبير خالص ما اسمك ربنا ساي قوي بنزل له هنا ربنا فالغنى ده ده الغنى ده غنى كبير جدا وبعدين يا اولاد الغنى ده حصل اللي ما عندكش اصل ده واحد ما عنديك قصد كده معشرة قصدية كده وغني انت هو اصله ايه هو واحد والله كان انا غني وانا غني وانا عملت وانا خليت وانا تقويت وانا حاعمل وخلي عساك لكن اللي عنده اصل فاشيقولك ماذا ده انا كنت راجل غالبين وربنا اللي انعم ايه اللي انعم عليك وده ايه اه دي العدرة اللي كل ما اتزاوتها هي السحير والبركة والله يحلت باطمها نظر الله الى الطبع ايه يا جلبان ايه عدرة مسكينة اما ليه اما من في جلبانة وانا نشيك ان هنا يعني ان هنا جلبانة خارج دا ايه سيكون هيرميني البيت يعني هستحمل انا ايه تبقى جلبانة يا مسكينة ولا مشكينة؟ المهم يعني ايه احنا بقى اصباطنا بقى العدرة بقى هنا البيت بتحمل الـ الـ التنافض الوصيص تاني الفقر اللي يتقلب للإيه مجانب تبقى ذلك بقى انا اللي يبقى عين مجانب تنجمان فيه شتاب تحلو او شدها كان اسمه السغير بجانب السغير اللي إيه كده وكان دكر الاسم المسيحة الهند وضعت ألاف للايه المسيحة بقى مجانب ده التعيير بغير او زي بطر صدرته بقول ليس ليه فضة ولا عين ولا ليه لكن انا معايا حاجة اين معاكيني ده لفضة ولا قال ايه؟ ده قال باسم يسوع نصير وقوم اين انا ما كنت في تعمل فيهاك كده هورهي لك اللي جانا وارفاقه بالتعي انت ممكن تكتب بسرعة كده ايه وبعدين تعمل تلعب كده يعني انا مش تتجيب انت تلعب كده في الاياس الوقفة دي بتعمل حاجات كيف مثل العسية بتاع الحج الاولاني فيه كم حج يا ولد؟ اربعة اربعة ايه اربعة كل حد حقيقة ايه, إيه عسية وباسي وايه والده و... والانجيل بتاع القدس في الاربع هو انجيل له الأولين ايه الاولاني متقسم اربع ايه أربعة عقسانة ترس أنا اللي حيث بالباني بالذات اللي أنا جيد بتاعتي مع المزامين الحد الأولاني المزمور بيقول كده مزمور 13 آية 41 بيقول إلي متى يا رب تنسانة إلي الانقضاء حتى متى تصرف وقتك عن الى الى الى متى شberg رب الانسان ده واحد مين ده ايه اللغة شبكة ايه اللغة واحد غالبان ولا مش غالبان توفى الشميسة الحلوة تويت بي شارك هاتسل يا رب ايه الانسان يا رب millions طب ولاما ربنا ما يمسىناشي بعتين ايه ايه لي بعتين من ابنه ايه جمينه هذا Short across كراء يا رب ايه بانسان بسرعة كراء وبعدين ماسه الانجيل بسرعة كراء الانجيل بتاع العسوية 14 من 3 السجن مزمور باكر بقى نقولنا ده مزمور كمين مزمور ايه 13 راح 40 مزمور باكر بقى يا ولاد. عجيب عجيب عجيب جدا ااا مرق الارقات الثلاثه دول الرب نظر من السماء على الارض فطبعا لما قلت جات في عباره عن نظر من ايه صوت ده ليس تنهد المغلولين ليسمع مع تنهد المغلولين يا سلام عشان يكبر. مجموع مية واحد ستة وسبعة. مية واحد ستة وسبعة. لاحظ المذنير دي وانت بتلاحظ تتكلم مأذنك ممكن تلاقي الأرقام خرقي. خر واحد يعني. يعني ملقيت إسمه مية واحد هتلاقي مية واثنين. أو هتلاقي إسمه مية. في مية هذا هتلاقي إذا هو دلوقتي جاي بينظر للايه؟ للمغلولي. مغلولي يعني إيه؟ يعني هاي بوكا كان ايه ايه نسينا لي طيب إلي نجيل بقى عن ايه يا ولاتي نجيل عن جيد مرقص تداكر مرقص 12 41 44 تلساء الارملة تلساء الارملة كيف الحلوة تلساء الارملة يعني ايه تلساء دي عبارة عن الكلفين وبيقول ايه وبعدين يعني يجبهو له كامعة سفور قريني بعين بسس ياربع ياربع ياربع وهنا 30 جلس اعلم المالين بسسس المالين يعني 30 يعني جلس لكن في حاجة دلوقتي لوزنه من الطاقة وبوزن يعني يعني اسم لما تتكلم احد من دارة علوم يقول له بوزنه الطاقة يقول له تبعمل يتبسر الكلام اه ويقول لك لأ ربنا وزن الثلثين دولك ايه تصرفهم البنك يطلع بكين طلع بكين الراجل تعجمك يقول لك اعمل دو عملة حتى باتنسين طبو لما عمل الحسل بتاعاته بكين يقول لك حق تتأكثر من الايه من الكل لأنها أعطت من ايه التواخد بالك أعطت من ايه منها أعطت كل ما أحسنا، كل ما عنده، آسف من عواضه، وويدة، دي؟ ده هو اللي كل عواضه، ده هو اللي كل ما إيه ما عنده، هو اللي العالم، هو اللي بدلنا، دا دا مش هي اللي أنت عايشة، من عشان اللي, اللي هي تعبر عن بقى دم اضحك دي سواء من ناحية الثلسينة قدام ربنا بيسوي ايه بيسوي ايه او من ناحية الثلسين هوما المشيط لان هما في نظر من ايه الثلسين في نظر الاب اعوازه واعطى كل ما يليه لان اعطى ابنه الوحيد اكثر من دي ثم هي اعطى كل عوازه ما كانت عندي كان يعني انا باتت من غيرها ها يعني اداتهم عشان تموت بعد كده في اعطى من اعوازه بس انا عاوز اقوله مزمور القداس ده انت يا رب ترجع وتتراقب تتحنن على الخدمه 101 المزمور اللي فات كان 101 ممكن تبقى في فتره التوخيد 101 لحاجات ممكن نبدا في قسم هل طالعه مره عملناها مره اقبل ده يبقى دلوقتي خلصت دي الفصل الاولاني الاسبوع الاولاني دكتور عادره جميله ازاي؟ نبص في الفصل الثاني اللي بيكره بتاعه العذره الفصل الاولاني كان بيكره بتاع ايه؟ الـ الـ الاسبوع الاولاني بيكره بتاع يوحنا المعمدان صح الاسبوع الثاني هيبقى بيكره بتاع ايه؟ لا لسه ما جهش العسية. يا رب تقطع السماوات وانزل الى الجبال تتبسوا انزبع من فوق يا رب ثم البشارة هي نزول من ايه نزول البشارة على مزمور مية ثلاثة يا الله ايه هو المسيك نزولي السكر يا وانا حد نحصل نزولي هانا فاتت عبرنا عن التجسد بالايه عبرنا على تجسل في ايه بلتو سيسل سوال ارمال اول مراجح انا عبر بايه قال هو هو المرأة الخطية هو ايه المرأة, المرأة دي جابت رجاجة في كبيرة. وبعدين هو الخلقة المسحية انسانة خطية معروفة في المدينة من هي ايه خطية وجابت وبعدين ده موضف كبير في المسوق جاءت من وراه عند قدمين ايه بس هود مو اورش دموع عملي يحاول يقول لك او مش مستوي ان سعر دي 1 مليون للمرعى دي تساوي 10 مليون جنيه عند المجلس اتنظر نظر المجلس يقول لك دي في ستات ده ااا العقود بتاعتك دي لها معنى كبير خالص السعره اللي انت بتقول دي عين جدا بعدين ما تيجي قال في واحد ده مديون الدين فيه خارج من كله ما هو من هو ده خلاص كان يقول ان يمكن يمكنك تقرب اون في العكيب لكن بقى على ايه التجسد في الهوئيات في في الوحيطة ينزل مثل المطر على الجزة ومثل القطرات يخطر على مضمور اللي قدام يقول اسماعيل ابن نصر واميلى اسمك اللي هو مضمون 44 و45 جنيه اسماعيل ابن نصر واميلى رقمك بتاعك وبيت فين وبيت ده بيتكلم مين يا ولاد اتكلم البشرية كلها بتاعك من راجل بتاعنا انا اللي أنا هانزل الطقم ده يعني إن العدل هي الملكة وان البشرية هي الملكة لا انا عاوز اقول انه مسلم المالكة بتقضي الفترة عذرة بالصج بتاعنا بتاع النية بتعبير الفميزة العجمة بتاعك بيه بسرية من وعدة فتة في 30 ساعة بالعجيل وبعدين عاوز سواء بشيء وخمر ولا ليسه اللي قمت من قلب كده كلها بتقضيه بسه بتعملها الرجيس بتقضيه في فترة الفترة كويس او لا اذا الرجيس كويس بكل العجمة ايه طيب فهو المسيس مده ايه ايه حتى من بطن الايه من بطن البكارية كلها الحطة دي طلعة العجل الحطة دي طلعة ايه العجل انا اقول كده العجرة هي عجل اما اللي جاء الكمين بقى ايه بجبت تتكلم عن التجسد التجسد الى اخر الحجات دي الثالث الرب اختار في هنو راديها مستنى كان نحكم يعني أسفل لك تترسل من 31 باكر قرم يا رب رحمتك بخلاصة فأسمع ما يتكلم به الرب سيئ وبيتكلم السلام على الساعة بس المذنور أربعة وثمانين ستة وستة وثلاثة. المجلد ده بيتكلم على جلس الرب أدق. الرب أدق بيقول في المذنور السادس بيقول الرب اختار ويهون وربيه مثلاً الله لا أدري. في المجلدات بيقول ايه الرحمة والحق فقادلة العدل والسلام سلسانة الحق أشرق من الأرض ها؟ والبر الصلع من الأيد بيقولوها دائما في الأكارين العربة بيجبتها الحق هو المسلم والعدل هو القاد أنا أقول لك الحق أشرق من الأيد من الأرض يعني من دك من الإيه. والبر الصلع من الأيد لازم والمقيم دولك يبقى الرحمة مع العدل الالهي وتقابله فين على الصليب او تقابله في جسد المسيح لازم يتقابل فده مفهوم عميق جدا جدا جدا والخلاص هو تلاقي اللحم الايه الرحمه والحد صح ايه ايه هو اليوم اشرق من الارض والبر طلع من وبعدين ولحق والبر والعدل من ثلاثة يعني صلقوا مع بعض وده مستحيل على فكرة مستحيل مستحيل المستحيلات إن الرحمة والعدل يتأبلوا يتأبلوا كل يتقبل مستحيل مستحيل واحدة واحد ع واحد واحد ألف جنيه العدل يدفع له ألف جنيه الرحمة يقبض له ألف, الف, الف, الف, الف يتقبل مستحيل لقطة اللقاء كثيرية التجاز في الصباح صنع هذا هو ده الحل داخل الرابع بقى السرعة أنا يمس بقى إيه إنتم تكون كده و تصمصوهم مع برضو لما تقرأ الإنجيل هاتل إليك آآ الأم الصهيين تقول أن إنسانا وإنسانا نخلى فيها وهو العلي الذي يأثرتها إلى الأبد 86 آية ثمثة آآ ده, ده الرابع ده الرابعة و بقى بقى خلاص بكده رفضة تطلع بكده ايه خلصة اه اه اه ايه مهون جدا اللي 8 1 3 لقاء 8 1 3 اني اقول لك حاجة مهون اهو طوالش يربان احساس 8 1 3 على كل يعني بيقولي ده الخلاص يعني معنى اضطراب في بيقول ايه بيقول ده ده خلاص الخلاص بس الخلاص من قبل مين في طاقه 35 وكتابه يجيب العدل تنسين حاجة تأثيرها في السنة من تكتباني جاءت الأرض سائل بقى اللي يجي يتسلم كثير تكارسيات في الأنجيل عن خروج الايه؟ التأثير فالما هو المسيح اول ما يجيب على طيب تكارسيه ايه؟ يسرخ وكان يعرفه من نوع تمهام خلاص باكر بقى هم السماوات وليبتاج تبتاج الأرض ليش هنا لي الفرح ليه الفرح الفرح لان المسيح هو المسيح يا اولاد ده خلاص لا ماجيئ المسيح يا اولاد يحمل حاجه الهذه الاولانيه فرح الهذه الثانيه مين بينون اه no. بيقول لك تلتقط في السماوات وتشتهي خالص إلى الاسف لأنه يأتي ليجين المسكونة بالعدل والسعوب بالحق ٩٥ ١١٢ فدايما مجيء المسيح فرح ومجيء المسيح ايه دايمون يوم الرب دايمان فرح يوم الرب ايه دايمون دايمنا للسطان وعداعة حتى لما يتكلم عن الناس الأسراد كلهم يسابه يا ملاعين الانهار المعدة لمين يعني انه معده لمين مكتب معده ادم صار لمعدة الابليس ايه ايه ايه الوداس بقى كان مرء الثلاثة ثانية ايه الوداس, الوداس؟ عظم التجاس اللي مات في السماء ده هنكمل تجاليس وجالس على الكاروبين اظهر فكان ابراهيم بنيانين ومنك وخلاص ما نيجي دلوقتي علينا مثلا تسعة 23 20 وثلاثة في بالك ازاي دلوقتي بقى بنكمل المصدر القوة مع انه هذا حاجة بسيط يا جالد على التاروبين اظهر اللي انا بقية هتعلينا أنا في ايه؟ على التاروبين هيظهر الى في مجور اللي تبقنا بيهم السكتر عبر عشان احنا نقول لها ان هي ارتفعت اعلى من الاين؟ من التاروبين التاروبين كانوا حاملين العرض فهي هي على 8 مبين من التاروبين فهذا ده مكان ايه على التاروبين والين لازم تمسك في حرف، والين أنا ااا يبقى فاضل ده إيه؟ يوم العيد ده، ليش العيد؟ هتبقى كلها المزنيرة عندنا. بس انا كنت أحب المزامير المزنيرة إلى الناس الواقع اللي ترجمة رعايتي، اللي اللي اتعاشت سليم فيها بالنص. هدوخها شنو تلاحظ زي, نبسة زي, نبسة زي نبسة. يقول لك في ملوك ترسي والجزائر ترسي والجزائر يقدمون لها ذلك. ملوك العرب هو يقررون له ملوك العرب السبب السبب ملوك العرب السبب نزور واحد السببين آية سنبيه السبب يعيش ويعطى له جاهد عربية جاهد بتاع بلاد العرب ده مجمور 71 آية 13 وبعدين الابداج بيقول كده أنت ابني وانا اليوم خلاصنا بأ سنة تعطيك الأمم المرافق ده مجموك كان اثنين يعني اللي أنا هاوزة أقوله بلوقتي ممكن بسيجي تطلع على الحباب دي هتلاقي السكة جميل وتعاليم لذيذة عن السجس لقي العذرة كده الثانية ده في نفس من اللي هو الام التحت تحت بس من تعضين بجد في فكره وكده في العجله بتاعت دي اللي هي عملت لنا عمليه مع اليمين ما نضيف الا بواسطه قرنه احنا اولى